فكَانَت هَبَاءً مّن بَثٍّ وَكُنتُم أَزْوَاجًا فَتَفَرَّقْتُمْ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلجون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنا ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيون ولحم طير يشتهون وحور نعيم كأمثال الرؤل المكنون جزاء. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وفاكهة كفيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعل كارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ذلك متطرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا لا مجموع إلا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَرِبُوا شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمَتَّعُونَ نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونُشأكم ونُشأكم في ما لا تعلمون ولقد علم أَتُمُّ نَشَأَةَ الْأُولَافَ لَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَا فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرْوُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ الْمُشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لله سبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لقسم لو تعلموا عظيم. Mějte تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت العقول، فلولا إذا بلغت نحن أقرب إلينا فروح وريحان وَجَنَّةٌ نعيم وَأَمَّا إِنْ كان مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا وتصلية جهيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم